الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإنه لا يخفى عليكم ما العربية من أهمية إذ لا يفهم الكتاب والسنة إلا بفهمها وعلوم العربية كثيرة أهمها أربعة علوم علم اللغة المعجمية ويقال علم علم الغريب ومقصود به بيان معاي مفردات وعلم الصرف وعلم النحو وعلم البلاغة هذه الأربعة علم الغريب والصرف والنحو والبلاغة ووجه حصرها في أربعة أن اللسان العربية مفردات وتراكيب وكل واحد منهما ينظر إليه من جهة مبنى ومن جهة معنى. فالنظر إلى الكلمة المفردة من جهة مبنها هو متعلق علمي. نعم. الصرف أحسن. والنظر إليها أي إلى الكلمة المفردة من جهة معناها. هو متعلق علمي النحو الغريب الغريب نعم والنظر إلى كلام المركب إلى كلام المركب من جهة مبناه هو متعلق علمي النحو يعني. النحو أحسنت والنظر إلى كلام المركب من جهة معنى هو متعلق علمي البلاغة أحسنت البلاغة أحسنت صحيح وهذا العلم الذي نحن بصدد مدارسته هو علم اللغة المعجمية علم غريب، ويدرس هذا العلم عن طريق دراسة شعر العرب كالمعلقات وعن طريق كثرة النظر في المعجمات ويدرس أيضا بدراسة مباحث معينة من مباحث اللغة كالمثلثات والمقصور والمدود ونحو ذلك أنا باحث، وهذا النظم هو في فن المثلثات وأول من عنية بهذا الفن بإجماع المؤرخين هو محمد ابن المستنير هو محمد ابن المستنير الملقب بقطرب متوفى سنة ست ومئتين وهو تلميذ سيبويه وسيبويه هو الذي لقبه بقطرب 600. قالوا لأنه كان يبكر إلى درس سيبويه قبل التلاميذ، فكان سيبويه كلما فتح بابه وجده، فقال ما؟ فقال سيبويه لمحمد بن مسندير ما أنت إلا قطر بديب، ما أنت إلا قطر بديب، والقطردويبة. لا تستريح نهارها سعيا لوجبة لا تستريح لا تستريح نهارها سعياً كما في القاموس. ثم بعد ذلك تابع التأليف في فن المثلثات، فكتب غير واحد من علماء في المثلثات منهم بنو السيد البطلي المتوفى سنة إحدى وعشرين وخمس مئة، وبلغ التأليف أوجه. في القرن السابع إذ ألف ابن مالك صاحب الألفية المتوفى سنة 22 وسبعين وستمائة ألف في هذا الفن ثلاثة كتب منها نظمه وهو الإعلام بمثلث الكلام وهي منظومة كبيرة تزيد على 2700 بيت وقد اشتغل العلماء بمثلث قطرب هذا الذي هو كتاب محمد بن مسير اشتغلوا به شرحا ونظما واستدراكا بلقيل إنه لم ينل كتاب من كتب مفردات اللغة ما ناله المثلث من الشروح والأنظام والتعقبات بل حتى أحيانا تجد في كتب المعجمات إذا ذكرت ذكر لفظ استدرك فيها على على يذكرون هذا ويقولون هذا هنا أخطأ قطرب أو هنا قال قطرب كذا وكان ممن نظم مثلث قطرب عبد العزيز بن عبد الواحد المكناسي المغربي ثم المدني وهو عالم قارئ أليب توفي سنة 64 وتسعمائة رحمه الله تعالى وهذه منظومة من اشهر انظامه وهي مدؤة به الحمد لله الباري نسمع منظومة الشيخ ابو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين احسن الله إليكم قال الناص رحمه الله الحمد لله الباري الالم الصلاة والسلام مناحه في دور حمام على الروزني العربي وآله وصحبه ومن تلاه ميله قطري علامه ملك قطبي وبعد فالقصد بما اردته شرح قد كان قبل ان غيماد قلت لقطري مقدما فتحا على كسر فضم مستلا وهكذا على الولا ضما على الدردتي لميته بالموردي لمش للمسلسي من غير ما تريسي ففس وفس بنيل الأربي فاسأل من المولى العليق رانا كل الزلد قبول العمل بالمصفة المقرب صلى عليه العلامة حضلت كسن على ربع, ربع فأطحى فأضح مقبلا على ربع فأطحى مقبلا من كل نوع طيب هنا, هنا الظهر في, في الضبط نعم غفران كل الزلل بفتح الزاي وأيضا ربعين فأضحى بفتح الهمزة هنا الظهر لأنه يضم الضمع نعم غفران كل الزلل وربعين فأضحى يعني هنا شيخ أن هنا نعم نعم يعني يصوب بارك الله فيكم. <تصفيق> <تصفيق> من كل من كل من كلي. وفراني من كلي. نعم من كلي نوعاً طيباً <تصفيق> الكلام على كل في وفران نعم هو كلي وفران كلي مضاف إليه وهذه قايتنا كلية عند النحاة المضاف إليه مجرور دائما نعم. وياكم. نعم شيخ أبكر وسلم من المولى وسلم من المولى العلي وسلم من المولى العلي غفران كل الزلل ثم قبول العمل بالمصطفى المقرب صلى عليه ذو العلاء ما حطلت مزن على ربع فأضحى مغتلا من كل نوع طيب الغم وما غسرا والغم مشتق من سوديره فيه ولم السلام وهنا تحيه وهنا تحيه <تصفيق> هناك نعم تحيه المرء السلام نعم تحيه المرء السلام أحسن بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى حمد لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام ما ناحى في لوح حمام على رسول العربي حمد لبارئ الأنام البارئ الخالق والأنام الإنس والجن ثم الصلاة والسلام ما ناحة صوت وسجع في دوح الدوح واحده دوحة وهي الشجر العظيمة وما هنا مصدرية ضرفية أي مدة نوح الحمام على الرسول العربي ابتدى بحمد الله تعالى ثم ثنى بالصلاة والسلام عن نبيه صلى الله عليه وسلم وهنا توجد براعة الاستهلال أين هي؟ براعة الاستهلال معناها أن يذكر في المقدمة نعم نعم على الرسول العربي أحسنت هو كذلك على الرسول العربي صحيح أحسنت ذكر في المقدمة ما يشعر بالمقصود مقصوده التعريف في الأربية وآله وصحبه نعم شيخنا ما المقصود ببراعة الاستهلال نعم براعة الاستهلال أن يذكر في مقدمة كلامه ما يشعر بالمقصود مثلا إذا كان يريد أن يتكلم في الفقه فيقول مثلا في المقدمة الحمد لله الذي وفق من شاء مباده لفقه دينه مثلا فيذكر في المقدمة ما يشعر بما الكلام فيه قال وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على مر الحقب وآله وصحبه أي الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تلا تبع من حزبه سبيله تلا سبيله اتبع طريقه ومنهجه صلى الله عليه وسلم في حبه مع كونه محبا له على ممر الحقبي ممر مصدر ممي بمعنى المرور يعني على مرور الحقب الحقب جمع حقبة بمعنى المدة فهي صلاة دائمة مستمرة مرور الأيام وبعد فالقصد بما أردته شرح لما قد كان قبل نظما مثلثا لقطربي يقول قصدي هو شرح المثلثات الكلمات المثلثة التي جمعها قطربي مقدما فتحا على كسر فضم مسجلة, مسجلة مطلقة وهكذا على الولاء على التوالي والترتيب نضما على الترتب على هذا الترتيب يقول هذا يبين فيه الصلاحة يقول أقدم الفتح ثم الكسر ثم الضم فلا يحتاج أن يقول لك مثلا الغمر بفتح الغين كذا وبكسرها كذا وبضمها كذا الذي وجدته أولا هو المفتوح ثم مكسور ثم المضموم سميته بمورثي لمشكل مثلثي فهو شرح لما أشكل من المثلثات التي جمعها قطرب من غير ما تريثي من غير, من غير إلطاء نعم شيخنا موقع مورثي موقع, موقع العربي مصر. نعم أحسنت هذا إشكال في محله بارك الله فيكم هو خبر قصدي بارك الله فيكم هو خبر القصد، هو خبر القصد، فالقصد شرح، فشرح خبر القصد. نعم. لأن بعضهم يقرأها بما أردته شرحا يجعلها يجعل أردته عمية فيه، وهذا غير صحيح، لأنه سيخلو الكلام عن الخبر. فالقصد شرح هذا المعنى. من غير ما تريثي من غير ما إخطاء. نفوذ بنيل الأربي أي بنيل الحاجة وسلم المولى العلي سبحانه وتعالى أفران كل الزلل ثم قبول العمل بالمصطفى المقربي وهذا توسل غير مشروع التوسل بذوات الأنبياء وجاههم وحقوقهم توسل غير مشروع توسل بدئي العبادات التوقيفية صلى عليه ذو العلا ما هطلت مزن على أي مدة نزول الأمطار والمزن واحده مزنة وهي السحابة أنتم أنزلتموه من المزن نحن المنزلون على ربع دار فأضحى مقبلا من كل نوع طيب ثم شرع في مقصوده فقال الغمر ماء غزراء والغمر حقد ستراء والغمر ذو جهر فيه ولم يجربي الغمر بفتح الماء الكثير ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كافي صحيح مسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحد أحدكم احلكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات قال قال الحسن بصري قال الحسن وما يبقى ذلك من الدرن وما يبقى ذلك من الدرن فالشاهد كمثل نهر جار غمر أي كثير كثير ما وقال تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا من القرآن لاحظ التعبير بغرمة هنا إذا لم يعني يقولون في تفسير الغمرة هي الغفلة قلوبهم في غفرة في في غفلة وسكرة من هذا لكن إذا إذا عرفت المعنى الأصلي للغمر وأنه الماء الغزير تعرف أنهم أن هذه الغفلة قد أغرقتهم كأنهم غرقوا في جهالتهم وضلالهم فهذا مما مما من معرفتي معاي كلمات والغمر حقد ستيرا الغمر بالكسر هو الحقد في الصدر قال ستيرا لأن, لأن شأن صاحب الحقد أن يستره في صدره فيضمر العداوة وينتظر فرصتها والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجربه الغمر بالضم هو الرجل قليل الحينة الذي لم تحتنكه التجارب الذي لم يجرب الأمور وقد قال أبو حيان وهذا يذكر مثالا فقط لا استشهاداء لأن أبو حيان ليس ممن يحتج بشعره قال رحمه الله على إمامته قال رحمه الله يظن الغمر الغمر الرجل الجاهل يظن الغمر أن الكتب تهدي أخى فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم من توم الحكيم؟ نعم نعم نعم أحسن إيه أحسن أحسن صحيح ثم الحكيم هذا هذا رجل كان متطبب قرأ حديث الحية السوداء الحبة السوداء قرأها الحية السوداء هكذا قرأها الحية السوداء شفاء من كل داء فجمع الحيات السود وطحنها وجعلها في دواء وأعط الناس وقتلهم. فقال فيه أبو حيان هذه الأبيات وقال غيره على لسان حماري توم الحكيم قال حمار الحكيم توما، لو أنصفوني لكنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعق في الكف السلام رواه في لفظ النبي السلام بفرح هو التحية قال تعالى ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لستم منه والسلام بالكسر هو الحجارة الرقيقة قال أبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه في معلقته ثم دافع الريان عريا رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها سلامها حجارة الرقيقة كما ضمن الوحي سلامها نعم ما ما واحدة السلام ما مفرد السلام سلامة أو شيء آخر شطمة أو أو سليمة إيه واحدة لها سليمة ومنه الشاهد عند النحاة هذا خدي لي ودو يرمي ورائي بمسه م ومسلمة بمسه م ومسلمة هل شاهد على لغة حمير إبداله اللام في الميمه أصلها بالسهم والسالمة لكن حمير يقرؤونها بمسه م ومسلمة أصلها بالسهم والسالمة وعالوتهم الحديث ليس منا بالرمسيام وفي مسافر هذا السلام بالكسر هو الحجارة الرقيقة والأرق في الكف السلام روه في لفظ النبي أما السلام الشيء. نعم شيخنا نعم قبيلة بني سليمة قبيلة. نعم بني سليمة إيه... لا أدري لا أعرف سليمة إيه نعم نعم بني سليمة قبيلة لكن لا أدري ما أصلوا التسمية الله على السلام هو الأصل السلام السلام بالقصر هو مفاصل العظام كل سلام من الناس عليه صدقة كل سلام من الناس عليه صدقة لكن لا يقال السلام لا يقال فيه السلام، لذلك ابن السيد البطل يوسي وابن مالك مع أنهم ذكروا كثيرا من الكلمات مثلثة لم يذكر هذه الكلمة، لأن ليس فيها سلام فيها السلام والسلام، لكنها ليست مثلثة. أما السلام ما فهذه كلمة أخرى، لذلك لم يذكرها ابن السيد وابن مالك في المثلثات. بل عده ابن السيد في مقدمة كتابه من تقد على قطرب لأن السلام والسلام بغير ألف والسلامة بألف والزبيدي في تاج العروس قال قال شيخنا ولا يجوز فيه غير القصر يعني ألف المقصورة في آخره كما يقع في كلام بعض المولدين اغترارا بما في مثلث قطرب إذن فهذه الكلمة ليست من المثلثات السلام والسلام أما السلام فليس هو الذي في النبي. يرأوه في لفظ النبي الذي يرأوه في لفظ النبي كل سلام ما بالقصر والله تعالى أعلم شيخنا نعم شيخنا في في قول الناظم في قول الناظم ماذا؟ في قول الناظم. صل الله عليه وآله ما هي فأضحى بفتح الهمزة وأضحى ترادف فصار يعني أضحى في الأصل تأتي لاتصال الخبري بلسمه اتصاف بلسمه بالخبري. في وقت الضحى أضحى الجو باردا اتصف الجو بالبرودة في وقت الضحى لكن تأتي أيضا مرادفة لصارة فتقول مثلا أضحى زيد مسافرا مثلا أضحى, أضحى زيد مسافرا مثلا صار مسافرا فهنا المعنى المرادف لصارة ما هطلت مزن على ربع فأضحى فصارة مقبلاً من كل نوع طيبي يعني صار مقبلاً من كل نوع طيبي يعني يعني نبتت فيه النباتات وفي نسخة فأضحى مبقلة مبقلة من البقل يعني خرجت فيه النباتات المعنى واحد فتح الله لكم وبركة فيكم أعزاكم وخير أعزكم الله خير سبحانك أن لا إله إلا أنت السلام عليكم